أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشرين واعلموا أن غير محجم الله وأما الله مخزي الكافرين لوم الحج الأكبر أن الله غريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن سوليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وغشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدوا ومشيء أو ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتهموا إليهم عهدهم إلى مدةهم إن الله يشيب المتقين فإذا سلف الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن يتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رب رحيم وإن أحد من المشركين التجارة فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلذلك انهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا للذين عاهدتم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرغونكم بأفواههم وتأفى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساعرون إخوانكم في الدين ونقصر الآيات لقوم يعلمون وإن نشدوا ألمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وضعوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ألمان لهم إنهم لا لعلهم ينتهون ألا تقاسمون طوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول أهم بدأوكم أول مرة أتقشونهم الله أحق أن تقشوه إن كنتم لا على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت بأعمالهم وفي النارهم خالدون. إنما يعمر مشايل الله من راننا بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآت الزكاة، وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم. إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المرتدين أجعلتم سطاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن تجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها أحب إليكم, أحب إليكم من الله ورسوله ولهادئ في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهزي القوم الفاسقين لقد نصرقوا كثيرته و يوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و عليكم الأرض بما رحبتم و لئتم الذين ثم جرى الله سكنته على رسوله و فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نال جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 يحلونه عمل ويحرمونه عمل ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله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 والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ, هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا في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 فتربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إن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 قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌّ أَن يُرْضُوهُ كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم صالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قلستهزؤوا إن الله مخرج ما تحلمون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللهِ وَأَيَّاتِهِ وَرَسُولِهِ قُمْ تُمْتَسْتَهْزَؤُونَ لا تعترروا قد كفرتم بعد إيمانكم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 من المنافقين هم المنافقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم علا بمقيم كالذين من قبلكم كانوا شد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقفتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك كهم الخاسرون ألم يأتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسولهم بالبينات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 ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعب الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا وَهَمّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أليم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 رضه بخل به وتولوهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلم أن الله وسرّهم ونجواهم وأن الله على الملوك الذين يلمجون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سَخِرَ الله منهم وله عذاب أليم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 ترح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وتره أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكره أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحرب النار جهنم ما شد حروى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 وإذا أنزلت زورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رطوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفطهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم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 اَمَنِ اَسَّسَ بِنَاءَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أم اَسَّسَ بِنَاءَهُ عَلَى شَفَا عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 من عليه حقا في الدورات والإنجيل والقرآن ومن أوثى بعهده من الله فاسترشعوا ببيعكم الذي ذايتم به وذلك هو الفوز العظيم ولو كانوا ذري قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الرحيم ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصر ولا محمصة في سبيل الله ولا يضعون منطعا يغيب الكفر، ولا ينامون من عدو نيلا إلا كتب لهم, إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيب أجر المسنين ولا لا كَبِيرٌ سَمُوعٌ ولا يَقْطَعُونَ ولا وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ تنشرون. وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم إجسا إلى إجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يستنون في كل عام مرة أو مرتين هم لا يتوبون ولا هم يركرون. وإذا ما وَرَبَعُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلْيَرَاقُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صرفوا صَرَفَ سَرَفَ اللَّهُ عَنُوبَهُمْ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ صَرَفَ اللَّهُ عَنُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنفسكم